بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى باب قول الله تعالى أيفركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ذكرنا لكم بالأمس أن هذا الباب مع الباب الذي يليه مناسبته لكتاب التوحيد أن هذين البابين هما برهان للتوحيد برهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحده وعلى بطلان عبادة ما سواه وهذا البرهان هو ب تقريري أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته ودليل ذلك الفطرة ودليل ذلك العقل ودليل ذلك أيضا النص من الكتاب والسنة فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملق وهو الذي بيده تصريف الأرض كيف يشاء إلا شر جمه قليلة من الناس كما قال الشهر الثاني وغيره لا يصح أن تنسب لهم مقاله فالناس مفتورون على الإقرار بالرب وعلى الإقرار بأنهم مخلوقون وإذا كان كذلك فإن الحجة عليهم في وجوب توحيد الألوهية أن الله جعل في فطرهم الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته ولهذا المشركون لا ينكرون أن الله جل جلاله واحد في خلقه واحد في رزقه يعني أنه هو الخلاق وحده وأنه هو الرزاق وحده وأنه جل وعلا هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدير ولا يجار عليه وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي ينبت النبات وهو الذي ينزل الماء إلى آخر أفراد تدبيره جل وعلا للأمر أفراد توحيد الربوبية فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده أنه جل وعلا هو مالك الملك وحده وهو الذي يدبر هذا الملكوت وحده وهو الذي خلق العباد والعباد صائرون إليه أما الآلهة التي توجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء والأولياء أو الملائكة فإنما هم مخلوقون مربوبون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وأيضا لا يستطيعون نصرا لمن سألهم وإنما ذلك لله جل وعلا فإذا كان أولئك ليس لهم من الأمر شيء وليس لهم من الملك شيء وليس لهم من الخلق شيء وليس لهم من تدبير الأمر شيء وإنما تدبير أمر السماوات وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما شواه فإن الذي يستحق العبادة وحده هو الذي يفعل تلك الأفعال وهو الذي يتصف بتلك الصفات هو الذي وحده العباد في ربوبيته فإذا كان كذلك فيجب أن يكون إذن واحدا في أفعالهم لأن لا يتوجه بالعبادة إلا إليه وحده وهذا كثير في القرآن جدا فإنك تجد في القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في إبطال عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فالإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية فالله جل وعلا احتج في القرآن على المشركين بما أقر به من توحيد الربوبية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 يعني أتقرون بذلك فلا تتقون الشرك لأنني ذكرت لكم أن الفائل إذا أتت بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة دل عليها السياق أفلا تتقون يعني أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به فذلكم الله ربكم الحق باعترافكم وبإيقانكم فماذا بعد الحق إلا الضلال وهذا نوع احتجاج بما أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية كذلك الآيات العظيمة في سورة النمل قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أم من خلق السماوات والأرضى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعبدون أإلههم مع الله هنا إنكار عليهم أنكر لماذا لأن ما سبق يقرون به أمن خلق السماوات والأرض يقرون بأن الذي خلقها هو الله فإذا كيف يتخذون إلها مع الله؟ كان هذا إنكار من الذي أنزل لهم من السماء معا فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة هو الله فإذا كيف يتخذون إلها معه؟ ولهذا قال جل وعلا أإله مع الله؟ هذا إنكار عليهم بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون بالله غيره أو يعدلون غير الله جل وعلا به يعني يساوون هذا بهذا أو يعدلون يعني يصرفون عن الحق وينصرفون عنه إلى غيره فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره أو كيف يعدلون بالله غيره من الآلهة وهكذا الآية التي بعدها أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا جواب المشركين على هذا السؤال أمن جوابهم هو الله قال جل وعلا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه رجع من الآيات التي في الآفاق وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم اليقين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون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 ولهذا قال في آية المؤمنون ومن يدعو من دون الله ولهذا قال جل وعلا في سورة المؤمنون ومن يدعو من دون ومن يدعو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لا برهان له به فكل إله لا برهان له لا برهان له يعني لا حجة قائمة على أنه إله وإنما اتخذه البشر بالطغيان وبالظلم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فهذا الباب قائم على هذه الحجة ولهذا من أعظم الحجة على المشركين وعلى الذين توجهوا إلى الأموات توجهوا إلى المقبورين بطلب تفريج الكربات وطلب إغاثة اللهفات وطلب إنجاح الحاجات وسؤال ما يحتاجه الناس أعظم الحجة عليهم أن تحتج عليهم بتوحيد الروبوبيا، وهؤلاء المشركون في هذه الأزمنة زادوا كما قال الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع زادوا على مشرك الجاهلية بأنهم اعتقدوا أن لتلك الآلهة لتلك الأموات أن لهم تصرفا في الكون أيضا فنسبوا إليهم شيئا من توحيد الروبو نسب إليهم شيئا من الروبوبيا ولم يجعلوا توحيد الربوبية أيضا خالفة وهذا البرهان برهان عظيم ينبغي لك أن تتوسع في دلائله وأن تعلم الحجة في القرآن منه لأن القرآن كثيرا ما يحتج بهذا البرهان وهو توحيد الربوبية على ما ينكره المشركون وهو توحيد الإلهية من ذلك ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا إنكار وتوبير لهم كيف يشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون ومن الذي خلقهم هو الله جل وعلا هو الذي خلق من عبد وهو الذي خلق العابد أيضا فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما هو الله ذو الجلال والإكرام قال ولا يستطيعون لهم نصرا لأن النصر في الحقيقة إنما هو من عند الله جل وعلا لو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الآية قال ما يملكون من قطمير وهذا موطن الشاهد قوله ما يملكون من قطمير حتى هذا القطمير وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر اجتمره هذا لا يملكونه فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى وأولى فحتى هذا الشيء الحقير لا يملكونه مما لا يحتاجه الناس ولا يطلبونه فكيف إذن يطلبون منهم أشياء لا يملكونها قال جل وعلا هنا والذين تدعون من دونه الذين هذا اسم موصول يعم كل ما دعي من دون الله ملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصالحين من الأموات أو الطالحين أو الجن أو الأصنام والأشجار والأحجار كل من دعي وما دعي فإنه لا يملك ولو قطميرا لا يملك هذا فإذا لمن يسأل فالواجب أن يتوجه بالسؤال لمن يملك ذلك ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب وهذه الأحاديث مدارها على بيان قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وإراد هذه الآية أن هذا النفي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ليس لك يا محمد من الأمر شيء واللام في قوله لك لام الاستحقاق أو لام الملك يعني لا تستحق شيئا أو لا تملك يعني لا تستحقه لذاتك وإنما بما أمر الله جل وعلا وبما أذن به فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي طرع عن محبة الله وعن تعظيم الله جل وعلا فما هو أبعد أو أعظم مما أذن الله به فليس له ذلك أو كذلك الملك ملك الأشياء أو ملك شيء من الأمر فإنه ليس له عليه الصلاة والسلام ذلك قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء ولو كان له عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لا نصر نفسه و يوم أحد ولكن في يوم أحد حصل ما حصل فأنزل الله جل وعلا قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك الحديث الآخر لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلانا وفلانا من الناس الذين آذوا المؤمنين نزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء يعني لست تملك شيئا من الأمر وهكذا الحديث الذي بعده وهذه الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي عنه أن يملك شيئا من ملكوت الله وإذا كان كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ينفى فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك وبينه ومن هو دونه عليه الصلاة والسلام من باب أو لا فالملائكة أولى أن ينفى عنهم ذلك والأنبياء أولى أن ينفى عنهم ذلك وكذلك الصالحون من أتباع الرسل وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أولى أن ينفى عنهم ذلك فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن يتوجه بالعبادة وبأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وأنواع التوجهات إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سوى الحديث الأخير لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد ساليني من مال ما شئكي لا أغني عنك من الله شيئا وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئا بما ينفع به الأقربين إلا ما جعل الله له من الرسالة وبلاغ وعداء الأمانة وأما أنه يغني عنهم من الله شيئا يغني عنهم العداء يغني عنهم النكال يغني عنهم العقوبة فالله جل وعلا لم يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيء وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت والمتفرد بالكمال والجمال والجلال نعم رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيح أنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفدهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير فيسمع الكلمة, فيسمع الكلمة مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكثه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذب فيقال وليس قال لنا كذا واليوم كذا وكذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء سألهم ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل, مثل ما قال جبريل فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل فينتهي جبريل بالوحي من حيث أمره إلى حيث أمره الله عز وجل هذا الباب كما ذكرنا بالأمس مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله ذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال وهذا الباب فيه ذكر لصفة أو لصفات الجلال لله جل وعلا والله سبحانه كل من في السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل منه في الحقيقة إذ هو الجليل سبحانه ولهذا كان أعرف ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة فإن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل وعلا في وصفهم أيضا وهم من خشيته مشفقون فصفات الجلال لله جل وعلا صفات الكمال له سبحانه وصفات الجمال له سبحانه هذه كلها دلائل على أنه هو المستحف للعبادة وحده دون ما سواه. فمن المتصف بالعظمة على كمالها؟ من الذي يهاب منه ويخاف على الحقيقة من الذي يكون كل ما في السماوات وما في الأرض على وفق أمره هو الله جل وعلا إذن هو جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلا ولهذا قال جل وعلا في آية سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير فزع يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة فالملائكة مع أنهم مقربون إلا أنهم شديد المعرفة بالله جل وعلا شديد العلم به عظيم علمهم بالرب جل وعلا ومما يعلمونه عن الله جل وعلا أنه هو الجبار وأنه هو الجليل سبحانه وأنه ذو الملكوت فلهذا يشتد فجعهم منه سبحانه لأنه لا غنى بهم عنه جل وعلا طرفة عين والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله جل وعلا وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات ومن تقسمات الصفات أنها تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال فالصفات التي تحدث في, القول في القلب الخوف والهلع والرهبة من الرب جل وعلا هذه تسمى صفات الجلال والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله جل وعلا لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة وأما البشر أما المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة وإنما هي حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق ميت وإذا عرض له أي عارض صار مريضا إذا عرض له أي عارض صار ضعيفاً لا يستطيع أن يعمل شيء فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لهم صفات الكمال وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنهم مقهورون مربوبون فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعود الجلال والجمال وهو الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى نعم، هذا المراد من هذا الباب، وهذا الظاهر بحمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 كل ما يتعلق به المشركون فنتى أن يكون لغيره ملك أو قصق منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتوى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى وقل يسمع وسل تعطى وشفع تشفع وقال له أبو هريرة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص سيغفر لهم بواسطة دعاء من أدنى له بواسطة دعاء من أدن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاه القرآن ما كان فيها الشرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص هذا باب الشفاعة. وإراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدا ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية قالوا نحن نعتقد ذلك ولكن هؤلاء مقربون معظمون ورفعهم الله جل وعلا عنده ولهم الجاه عند الرب جل وعلا وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله لأن لهم جاها عنده فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة وهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبلوا شفاعاتهم فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الكرافيين واستحضر حججهم وهو كذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين استحضر ذلك فقال لم يبق إلا الشفاعة لهم إذا حاجتهم فهذا بعض الشفاعة والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع والشفع هو الزوج لأن الشافع طالب فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا فواحد يريد شيئا فأتى الثاني يشفع له فصار شفعا له فسميت شفاعة لأنه بعد أن كان صاحب الطلب واحدا صار شفعا بعد أن كان فردا فسميت شفاعة لذلك والشفاعة هي الدعاء وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء فإذا قال قائل أستشفع برسول الله كأنه قال أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي عند الله فالشفاعة طلب ولهذا من استشفع فقد طلب الشفاعة فالشفاعة دعاء وهي طلب الدعاء أيضا فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يدعى مع الله جل وعلا إله آخر يصلح أن يكون دليلا للشفاعة يعني لإبطال الاستشفاع بالموت وبالذين غابوا عن دار التكليف لأن حقيقة الشافعي أنه طالب ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب فالشافع في ظن المستشفع يدعو والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة يعني إذا أتى آت إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال أستشفع بك أو أسألك الشفاعة يعني طلب منه ودعا أن يدعو له فلهذا صار صرفها أو صار التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت سؤال وتوجه بالطلب والدعاء من غير الله جل وعلا فيتوجه إلى غير الله بالسؤال والطلب والدعاء إذن فالشفاعة عرفت معناها وأن التوجه إلى غير الله بالشفاعة يعني بطلب الشفاعة شرك أكبر إذا كان هذا المتوجه إليه من الأموات أما إذا كان حياً فإنه في دار التكليف يطلب منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعو وقد يجاب دعاء وقد لا يجاب أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة فهذا يحصل لأنهم في دار التكليف ويقدرون على الإجابة وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعو لهذا كان صحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى, بعضهم ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له يعني أن يجعو له مسألة الشفاعة من المسائل التي على كثيرين ولهذا وقع بعض أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام فأوردوا قصصا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار كما فعل النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو ذلك وهذا لا يعد خلافا في المسألة لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة فأقل الشبهات فرودا وأيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه وبالاستغاثة بغير الله وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك ومن أكثرها اجتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة ولهذا الشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب وقال باب الشفاعة وبين لك بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط الشفاعة التي تنفع فإنها لا تصح إلا بشروط وكذلك هناك شفاعة منفية ليست كل شفاعة تقبل وإنما هناك شفاعة تقبل وهناك شفاعة ترد تقبل بشروط وترد أيضا بأوصاف فإذا صار عندنا أن الشفاعة قسمان في القرآن والسنة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك كما ساق الشيخ رحمه الله أول دليل قال وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهذه الشفاعة منفية وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون عن أهل التوحيد وعن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط وهي إذن الله. للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن الشافعي وعن المشهوع له فإذن قوله هنا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يعني أن الشفيع في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سوى ولهذا عقبها بالآية الأخرى قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة جميعا ملك لله وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا بل لابد أن يكون الشفاء أن تكون الشفاعة بالله يعني بإذنه وبرضاه فإذا إذا تقرر ذلك فإنه إذا نفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا وعن الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده فإذا بطل التعلق قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموت الشفاعة بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لابد أيضا من قيود نعم الشفاعة تنفع لكن لا بد من شروط ولهذا أورد الآيتين بعدها قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى فوجه الاستدلال من, هذه من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن فليس أحد يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفعة إذا كان كذلك وأنه لابد من إذنه جل وعلا فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم لا أحد إذن يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له فإذا كان كذلك فإذا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها ولا أحد يبتدئ بالشفاعة كذلك الآية الأخرى قال إلا من بعد آيات إذا الله لمن يشاء يعني من الشافعين ويرضى يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له هذه الشروط فائدتها وهي فائدة هذا الباب أنه لا أحد يتعلق إذا بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم, آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفع فاعتقاد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الأميين أم من أهل الكتاب يعتقدون أن من توجه له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزما إذا توجه إليه وتذلل له وتقرب إليه بالعبادات وطلبت منه الشفاعة عند الله فإنه يشفع جزما وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثم أحد يملك الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضا عن المشفوع له وإذا ثبت أنه لا أحد يملكها وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل وعلا له فإذا كيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوق إنما يتعلق الذي يملك الشفاعة ولهذا شفاعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة لكن نطلبها ممن نطلبها من الله فنقول اللهم شفع فينا نبيا لأنه هو الذي يستح ويلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان في من الله أن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام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 الذين زعموهم من دون الله وأن ينظروا هل يملكون نتقال ذرة في السماوات أو في العرض قال جل وعلا لا يملكون نتقال ذرة في السماوات ولا في العرض فإذا الملك الاستقلال لهم نفي وهذه هي الحالة الأولى والثاني قال وما لهم فيهما من شرك أيضا نفي أن يكونوا شركا لله في الملك في تدبير السماوات والأرض في ملك شيء من السماوات والأرض فنفي أولا أن يملك استقلالا ونفي ثانيا أن يملك شركة قال جل وعلا بعدها وما له منهم من ظهير الظهير هو المعاون والمؤاذر والوزير قال ما له جل وعلا منهم يعني من تلك الآلهة من وزير ولا معاوي، لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمة من يعين الله على أمره مثل الملائكة أو مثل الأنبياء فإذا توجه إلى أولائك بالدعاء وبالطلب كان التوجه إلى من يعين الله فيكون إذا طلب من الله فإن الله لا يرده لأنه يعينه بنوا ذلك على تشبيه الخالق جل وعلا بما يحصل من المخلوقين فإن الملك في هذه الدنيا أو الحاكم أو الأمير إذا كان له من يعينه ومن يظاهره وشفع لأحد فإنه لا يرد شفاعته لأنه يحتاجه فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير أو الملك شفاعة من له ظهير من كان له ظهير فيظن المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله جل وعلا، فنفى الله جل وعلا هذا الاعتقاد الجاهلي، ونفى أخيرا آخر اعتقاد وهو أن تلك الآلهة تملك الشفاعة. قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا من أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟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 قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا إلا لمن أذن له فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله فإذا لا يبتدئ هذا الشافع فيشفع فإذا كان كذلك توجه السؤال إذن الآن من يأذن الله لهم إذا كان ليس له شريك وليس له ظهير وليس له أيضا شافع عنده ليس عنده شافع إلا بإذنه فمن ذا الذي إذن يشفع عنده بإذنه منهم ومن الذي يأذن له الله جل وعلا الجواب أن في ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ رحمه الله بعد ذلك إذا فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام رحمه الله ترتيبا موضوعيا فالآيات الأول وجه الاستدلال منها أن الشفاعة ملك لله الآية الأولى والثانية وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة يعني ليس أحد يملك شيئا من الشفاعة فإذا كان لا يملك إذن من يشفع كيف يشفع يشفع بأن يعطى الشفاعة يؤذن له بالشفاعة يكرم بالشفاعة من يشفع هل يشفع استقلالا نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة بشرط وهو شرط الإذن والرضا إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له ومن الذي يرضى له أن يشفع ومن الذي يرضى عنه أن يشفع فيه هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام حيث قال المصنف رحمه الله قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قصط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن عذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن منتفية يوم القيامة يعني عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له الاستحقاب أو أن يكون نائلا تلك الشفاعة يعني الأصل ألا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا قال كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده قول الشيخ رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن يعني بدون شروط لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضا لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة ولكن هي تحصل بالشرط كما أثبت ذلك الكتاب والسنة قال يأتي فيسد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع شفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالدليل الأول من السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع هذا في دليل الإذن من الذي يؤذن له يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام ويؤذن لغيره لا يبتدئون وإنما يستعدنون في الشفاعة فيؤذن لهم لما؟ لأنهم لا يملكونها وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى من الذي يؤذن في الشفاعة فيه من الذي يرضى عنه في الشفاعة جاء بالحديث الآخر حيث قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا الذي يرضى عنه فيشفع فيه بعد إذن الله جل وعلا هو صاحب الإخلاص هم أهل التوحيد فإذا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك لهذا قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله فإذا كان كذلك فيكون الذي توجه إلى الموتى إلى الرسل أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الطالحين يطلب منهم الشفاعة فإنه مشرك لأنه توجه بالدعاء لغير الله وأولئك لا يملكون الشفاعة وإنما يشفعون بعد الإذن والرضا والرضا يكون عن أهل التوحيد وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدا من الموتى فإذن كل من سأل ميتا الشفاعة فقد حرم نفسه الشفاعة لأنه أشرك بالله جل وعلا والشفاعة المثبة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك فيها نصيب ونقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا أخ يقول ما الفرق بين التوسل والشفاعة نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدأ بهدى أما بعد التوسل هو اتخاذ الوسيلة والوسيلة هي الحاجة نفسها أو من يوصل إلى الحاجة قد يكون ذلك التوسل باستشفاع يعني بطلب شفاعة يعني يصل إلى حاجته بحسب ظنه باستشفاع وقد يصل إلى حاجته بحسب ظنه بغير الاستشفاع فيتوسل مثلا بالذوات يسأل الله بالذات يسأل الله بالجاه يسأل الله بحرمة فلان مثل أن يقول أسألك اللهم بنبيك محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو يقول أسألك اللهم بأبي بكر أو بعمر أو بالإمام أحمد أو بابن ثيمية أو إلى آخره الولي الفلاني بأهل بدر بأهل بيعة الرضوان يسأله بهم هذا هو الذي يسمونه توسلا وهذا التوسل معناه أنه جعل أولئك وسيلة وأحيانا يقول لفظ الحرمة سألك بحرمتهم سألك بجاههم ونحو ذلك أما الاستشفاء فهو أن يسألهم الشفاعة يطلب منهم أن يشفعوا له فتحصل من ذلك أن التوسل يختلف عن الاستشفاء فإن المستشفع طالب للشفاعة والشفاعة إذا طلبها من العبد فيكون قد سأل غير الله وأما المتوسل بحسب العرف عرف الاستعمال المتوسل يسأل الله لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد فالاستشفاع سؤال لغير الله وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلا بحرمته بجاه والتوسل بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز لأنه اعتداء في الدعاء ولأنه بدعة محدثة وهو وسيلة إلى الإشراك وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء وهو الميت ميت أو الغائب أو نحو ذلك فهذا طلب ودعاء لغير الله وهو شرك أكبر فالتوسل بحسب العرف هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله وهو شرك أكبر الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عباداتهم جميعا من طلب الشفاعة ومن الذبح والنذر ومن الاستغاثة ومن دعاء الموتة يسمونها توسلا وهذا غلط على اللغة وعلى الشرع فالكلام في عصلي ما يصح المعنى به لغة و. بين التوسل والشفاعة في أصل ما يصح له. أما إذا أخطأ الناس وسمّوا التوسل بسمّوا العبادات المختلفة توسّلاً فهذا غلط من عندهم نعم وهذا يقول ما حكم من يضع على السيارات أو المنازل عبارات مثل ما شاء الله أو تبارك الله أو هذا من فضل ربي هذا لشكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان أو في السيارات أو نحو ذلك فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي نسنون فهذا مشروع أو مباح وأما إن كان القصد منها الحفظ أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو من الأذى فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه وهذا يقول ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن يشتري لها كفنا من هناك وأن يغسل الكفن بماء زمزم يقول وهذا الأمر منتشر وجزاكم الله خير هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه هذا باطل ولا يجوز لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية من في البركة وليس له خصوصية في النفع بل هو وما يباع في غيره سواء هو وما يباع في غير الحرم سواء وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة مع زمزم فكذلك هذا غلط لأن بركة مع زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل ليست بركة عامة إنما هي بركة خاصة بما جاء فيه الدليل ولهذا صحابه رضوان الله عليهم لم يكونوا يستعملون مع زمزم إلا فيما جاءت فيه لأدلة من مثل ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم أما التبرك بها في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي نعم. وهذا يقول ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء المقرؤ فيه القرآن في بيوت الخلاء لا بعث بذلك لأنه ليس فيه قرآنا مكتوبا وليس فيه المصحف مكتوبا وإنما فيه الريح النفس الهوى الذي خالطه المصحف أو خالطته القراءة ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم فالصواب لا كراحة في ذلك وأنه جائز والماء ليس فيه قرآن إنما فيه نفس بالقرآن وفرق بين المقامين نعم. وهذا يقوم الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من أجل أن الله قد شاف مريضه وخرج من المستشفى. هذا يرجع إلى نيته إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض وبعد أن ارتفع المرض وعوفيا. وشوفي ذلك المريض بفضل الله جل وعلا وبنعمته فهذا يختلف حاله إذا قصد أنها شكر أنها شكر لله جل وعلا يتصدق بلحمها فهذا حسن لأن المرض قد انتهى وارتفع فهو لا يقصد بها الاستشفاء وإنما هي نوع شكر لله جل وعلا أو دع عليها أحدا من أقربائه أو من يحبون ذلك المريض ونحو ذلك فهذا من باب الهكرار وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض أن يدفع شيئا مما يخافه فهذا داخل في عدم الجواز سدا لذريعة الاعتقادة في الباطلة نعم وهذا يقول قرأت في كتاب لأحد المؤلفين ينقل فيه إذا خفت على ولدك أو على نفسك من العين فضع نقطة سوداء على الجبهة لتصرف عنك العين اعتقادات الناس في دفع العين لا حفر لها والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا وليس هو سبب. وليس هو بسبب شرعي ولا قدري فإنه لا يجوز اتخاذه وهذا يختلف عما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أولاما صغيرا حسن الصورة وخاف عليه العين فقال لأهله دسموا نونته ففعلوا هذا من إظهار عدم الحسن ليس تدفيم وهو وضع نقطة في بعض الوجه ليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن فلا تتعلق نفوس النفوس الشذيرة به فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكر لأجل اعتقادي أنها تدفع العين فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز وإن كان لأجل إظهار عدم الحسن في ذلك تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى أو نحو ذلك فإن هذا لا بعث به والله أعلم نعم. وهذا يقول بعض علمائي أجاز التوسل ودليلهم حديث الأعمى فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خير حديث الأعمى رواية الترمذي وغيره وهو حديث حسن وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث وفيها زيادة أن أحد الصحابة وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه أرشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. القدر الأول وهو أن الآمَة توسَّل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته هذا صحيح وجان على الاصول حيث إن توسُّل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسُّل بدعائه وهو عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ويستطيعه ويقدر عليه. أما توسُّل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي بدعائه أو بذاته أو بنحو ذلك بعد وفاته فإنه لا يجوز لأنه من طلبي الشيء مما لا يملكه والرواية التي في الطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل ولذلك ليست بحجة فيما ورد في استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته والذي يدل أيضا على أن ذلك خاص بالأعمى وعلى أصل الاستشفاء أنه رحمة من الله جل وعلا للمستشفى وفضل منه عليه وإزالة عما به أن ذلك الأعمى رأى النور وابصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وتوجه ذلك الأعمى إلى الله جل وعلا أن يجيب فيه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام والصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء فكان في المدينة هناك عدة قد كفت أبصارهم منهم ابن أم مكتوم وجماع فما دعوا بذلك الدعاء وإنما كان ذلك خاصا بذلك الأعمى فالعلماء لهم في ذلك توجيهان التوجيه الأول أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى بدليل عدم استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يزال ما بهم من عمى البصر بذلك الدعاء والتوجيه الثاني أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام ولا يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهذا الثاني والعول جميعا ظاهرة صحيحة والصحابة فهموا ذلك ولهذا ثبت في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا قال على في وهو يخطب الاستسقاء قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك وإنا نتوسل إليك اليوم بعمل نبيك يا عباس قم فادعوا الله لنا قال العلماء انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لعلة شرعية وهو أن الدعاء من الحي ممكن وأما من غير الحي في حياة الدنيا المعروفة فإنه غير ممكن وإلا يكون عمر رضي الله عنه انتقل من الفاضل إلى المفضول بغير علة شرعية وهذا ممتنع فقها للصحابة رضوان الله عليه نعم الرحمن الرحيم والسلام محمد قال الله تعالى الله تعالى انك لا تذم من احببت وراتنا الله يربي يشاء وتصبح هي عدل مسير عن هذه قال حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله المؤدي اميه وابو الكهف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قل لا إله إلا الله كلمة أحارت لك بها عند الله فقال له أترغب عن كلّة عجل مطلق فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده فكان آخر ما قال هو على هلّة عجل مطلق وأبا أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفرن لك مالا منهى عن فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرفين ولو, كان ولو كانوا لقربة وانزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بقي في الباب قبله باب الشفاعة الأسطر الأخيرة من كلام شيخ الإسلام بن ثيمية فوقفنا عند قوله وحقيقته يعني حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاف فيغفر لهم بوافطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود هذا في حقيقة الشفاعة فإننا ذكرنا لكم أن الشفاعة نفي أن يملكها أحد إلا الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا لام هذه لام الملك يعني الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا فقال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى وجاء في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين وأن الشفاعة النافعة إنما هي لأهل الإخلاص بشرطين الإذن والرضا إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة يعني ما حقيقة حصولها وكيف تحصل الجواب في كلام الشيخ الإسلام بن سيمية في قوله حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص يعني أن الذين شفع لهم إنما ذلك بتفضل الله جل وعلا عليهم وهم أهل الإخلاص حيث جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من قلبه ونفسه فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا فإذا ثبت ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة فإن الذين توجهوا إلى المعبودات المختلفة إلى الأولياء إلى الصالحين إلى الملائكة إلى غير ذلك توجهوا إليهم رجاء الشفاعة كما قال جل وعلا عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وأن المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا فإن الله جل جلاله إنما يتفضل على أهل الإخلاق فيغفر لهم بواسطة من دعا بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع هنا سؤال لما لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة الشفاعة والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله ليكرمه فهو إظهار فضل الشافع إظهار إكرام الله جل وعلا للشافع في ذلك المقام إذ كما هو معلوم أن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام مثل المشفوع له فالله جل وعلا يظهر لمن أذن له أن يشفع ويظهر رحمته بالشافع لأن الشافع له قرابه يريد أن يشفع لهم له أحباب يريد أن يشفع لهم لذلك الشفعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أيضا الصالحون فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله جل وعلا للشافع ورحمة بالشافع وأيضا رحمة بالمشفوع له وإظهار فضل الله جل وعلا على الشافع والمشفوع له هذه هي حقيقة الشفاعة أن الله جل وعلا يتفضل فيقبل الشفاعة بإذنه يتفضل على الشافع ويكرمه بأن يشفع يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل فيه الشفاعة فإذا هي كلها دالة لمن كان له قلب على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك وتفرده بتدبير الأمر وأنه الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى هو الذي له الشفاعة كلها هو الذي له ملك الأمر كله ليس لأحد منه شيء وإنما يظهر فضله ويظهر إحسانه ويظهر رحمته ويظهر كرمه لتتعلق القلوب به فبطل إذن أن يكون ثم تعلق للقلب بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة فالذين تعلقوا بالأولياء أو تعلقوا بالصالحين أو بالأنبياء أو بالملائكة لأجل الشفاعة هذه هي حقيقة الشفاعة من أنها فضل من الله جل وعلا وإكرام فإذا كانت كذلك وجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى في رجاء الشفاعة إذ هو المتفضل بها على الحقيقة والعباد مكرمون بها لا يتدئون بالقول ولا يسبقون بالقول وإنما يجلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن لهم بالشفاعة ثم قال شيخ الإسلام فالشفاعة التي نفاه القرآن ما كان فيها شرك التي نفاه القرآن في مثل قوله جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذه شفاعة منفية هي الشفاعة التي فيها شرك كذلك الشفاعة للمشركين منفية لأنهم لم يرضى عنهم فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من سئل له بأن كان ذلك مشركا فإنها منفية عن أهلها لا تنفعهم فإذن يثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله عليه بالإخلاص ووفقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه فإذن كل مشرك الشفاعة عنه منفية كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت يعني جاء إثباتها بشرط الإذن والرضا قال شيخ الإسلام بعد ذلك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في موابع وهذه هي الشفاعة المثبتة أثبتها بإذنه في موابع يعني بشرط الإذن والإذن إذن كوني وإذن شرعي فالمأذن له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كوناً بأن يشفع فإذا منعه الله كوناً أن يشفع ما حصلت منه الشفاعة ولا تحرك بها لسانه كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك ويخفف من ذلك أبو طالب حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النار إنما هي في تخفيف العذاب وهو وهي خاصة هذه بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله جل وعلا إليه وأذن له بذلك قال رحمه الله في آخر كلامه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص وهذه هي الشفاعة المثبتة فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيون والمتعلقون بغير الله أن ذلك باطل وأن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قول باطل إذ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاق وما دام أنهم طلبوا الشفاعة من غير الله فقد سألوا غير الله جل وعلا الشفاعة وهذا مؤذن بحرمانهم من الشفاعة فإنما هي لأهل الإخلاص وخلاصة الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم ليس لهم لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة حرموها لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعا بأن استخدموا الشفاعات الشركية وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله الباب الذي بعده باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم الذي أعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الاستشفاء وفي التوجه في الدنيا والأخرى والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق. عند ربه جل وعلا نفي عنه أن يملك الهداية وهي نوع من أنواع المناسب فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء كما جاء فيما سبق في باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون في سبب نزول قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يستطيع أن ينفع قرابته يا فاطمة بنت محمد سليلي من ما ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا إذا كان هذا في المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه لا يغني من الله جل وعلا عن أحبابه شيئا وعن أقاربه شيئا وأنه لا يملك شيئا من الأمر وأنه ليس بيده هداية التوفيق فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا لأن كل من تعلق به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماء فإذا كان هذه إذا كان إذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وما نفي عنه فإن نفى ذلك عن غيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى قال هنا باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبرت لا هنا نافية وقوله تهدي الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلهام الخاص والإعانة الخاصة هي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام ومعناها أن الله جل وعلا يجعل هداية التوفيق معناها أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه بحيث يقبل الهدى و يسعى فيه ف. جعل هذا في القلوب ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ القلوب يد الله يقلبها كيف يشاء حتى من أحد لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا فمن أنفع قرابته له أبو طالب ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق فالمنفي هنا هو هداية التوفيق والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف هداية الدلالة والإرشاد وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول قال جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاج وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله لتهدي يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد الدلالة والإرشاد المؤيدان بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدق ذلك الهادي وصدق ذلك المرشد فإذا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق وهذا يعني أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله جل وعلا وأن محمد عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربه وعظم مقامه عند ربه وأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام معشرف الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام فبطل إذن تعلق القلوب في المطالب المهمة في الهداية وفي المغفرة وفي الرضوان وفي البعد بعد الشرور وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فقال له يا عمق لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وعبى يقول لا إله إلا الله في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة مجرد عن المعنى تنفع من قالها ولو لم يقر بمعناها والعرب كانوا لصلابتهم وعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون كانوا إذا تكلموا بكلام يعون ما يتكلمون به يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا به أو نطقوا بههم. هم فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله مع أنها كلمة يسيرة لكن أبوا لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها إبطال إلهة من سوى الله جل وعلا ولهذا قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون اننا ل تاركو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الايات وكذلك قوله في اول سوره صاد اجع قول الله جل وعلا مخبرا عن قولهم اجعل الالهه الهه واحدة تنكروا لا اله الا الله وهذا هو الذي حصل مع ابي طالب حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله فلو كانت مجردة من المعنى عندهم أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما فيها ورضا بما فيها ويقين وانتثاء الريب لقالها ولكن ليس هذا هو المقصود من قول لا إله إلا الله بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين بها وانتثاء الريب والعلم والمحبة إلى آخر الشروع فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب وهذا فيه والعياذ بالله ضر جليس السوء على المجالس له فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وعبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وهذا موضن الشاهد من هذا الحديث فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغفرن لك واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم فثم قسم مقدر تقديره والله لا استغفرن لك وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن استغفر لعمه ولكن هل نفع عمه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له لم ينفعه ذلك وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة فلإستغفار طلب المغفرة والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة فرد رد ذلك لأن المطلوب له المستشفع له هو مشرك لأن المستشفع له المشفع له مشرك بالله والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بمغزرة ذنوبه أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بشرك في إزالة ما به من قروبات أو جلب الخيرات له, له لهذا قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهذا ظاهر في المقام أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين وكلمة ما كان في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين الاستعمال الأول النهي والاستعمال الثاني النفي النهي مثل هذه الآية وهي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين هذا نهي عن الاستغفار لهم وكذلك قوله وما كان المؤمنون لينصروا كافرا والنفي كقوله ونا كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ونحو ذلك من الآيات ولكم تحيات